شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحى والسابقون السابقون أولئك المطرقون في جنات النعيمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضولة متكئين عليها متقابلين يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالذَّلُّ مُخَلِّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِمَّعِينٍ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنَزِّفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخِيَّرُونَ وَلَحْمٌ طَيِّرٌ نمثال النؤل المتنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا غيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما مخضود وطلح مندود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وكلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميد لا باردهم ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرخون على الحِلْثِ العظيم وكانوا يقولون أَيْدَاهُمْ إِنَّا وَكُنَّا تُرَاضَى وَكَان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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسقوقين على أن نبذل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظنتم تفكرون فظنتم تفكرون إننا مغرمون بل نحن محرومون مَا أَنْتُمْ أَن نَّسَلْتُمُوهُ مِنَ الْهُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنَزِّلُونَ لَوْ نَشَاءُ لَأَتْعَلْنَاهُ وَتَجَلَّى فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا وَلَتِفُونَ أَن أَنْتُمْ فَمِن شَجَرَتِهَا أَنْتُم أَمْ نَحْنُ نَشَتَّمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنَاشِقُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْقَوْمِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ خَلَقَ بما واقع النجوم وإنه لقسم له تعلم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسون في هذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلما لا اذا بلاغه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 نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما تصليات جهنم انها ذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم